وما أدراك بالحق كذبت الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطارعة وأما عد فأهلكوا بريك صرصر عاتية سخفرها عليهم سبع لها وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نفر خاريا فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعوب من قبله والمؤتفكات بالقاقية فعصوا رسول ربهم فأخذهم إنا لما قبلنا أعملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وهملت الأرض والنبال كَتَلَكَ تَمْوَاهُ دَهْ، لا من أنتي كتابه بيمينه فيقول هاهم قرأوا كتابي إني قلنت أني ملاق قسابي فهو في ريشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قُلْ أَشْرَكُوا هَلْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَتْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا الَّذِي كَانَ فِي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فهلوه ثم الجهل وصلوه ثم في سلسلة درعها سدعون براعا فاسلوا لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا فَمَا أُقْصِرُ بِمَا تُغَصِرُونَ وَمَا لَا تُغَصِرُونَ إِنَّهُ لَقَرُّ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِالْقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِالْقَوْلِ كان قليلا مما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولم تقوا علينا حقا اقواله لا اخذنا لا تذكر تل للمتقين وإن لا أعلم أن منكم مكذبين وإنهُ نصرة على الكافرين